119. ولكن ليبلو بعضكم ببعض 110. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 111. سيهديهم ويصلح بالهم 112. ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن 111. الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 129. كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون 120. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه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 111. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 112. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم اللَّهُ أولئك الذين لعنهم الله وأعمى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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلوا انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَيُحْقِمُكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ